قال رحمه الله قوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اختلفوا في معنى التوفي هنا قال الحسن والكلبي وابن جريش إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت وهذا إن شاء الله من أقرب الأوال في هذه المسألة وينيه مسيئة إن شاء الله من أقوان أن المقصود بالتوفي هنا توفي النوم فإن النوم يعتبر أخا للموت كما جاء في بعض الأدلة فهذه أقوى الأقوان التي ذكرت في معنى قوله إن متوفيك فمنهم من قال أي قابضك يقال توفيت من فلان أو توفيت مالي من فلان أي قبضته أو قبضته كله ولم أترك شيئا وهذا من هذا الباب إني قابضك ورافعك من الدنيا إني متوفيك أي قابضك ورافعك من الدنيا وليس المقصود بذلك أني مميتك فإن عيسى لم يمت عليه الصلاة والسلام وإنما المقصود بالتوفي هنا أي القبض فقال توفى خلال حقه أي قبضه وأخذه استلمه هذه كلها تدل على هذا المقصود قال رحمه الله إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت يدل عليه قوله تعالى فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي لأن, قوله لأن قومهم لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه للسماء لا بعد موته وهذا وهذه الآية تؤيد المعنى الذي ذكره فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فهذا هو الذي يظهر أن معنى التوفي هنا أي القبض أي قبضتك إليه وليس الموت عندك لما لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء المنور النسخة التي عندكم تنصروا أو بدلوا تنصروا لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته فعلى هذا للتوفي تأويلان أحدهما إن رافعك إلي وافيا لم ينالوا منك شيئا فعلى هذا يجوز على ما يذكره بعض الناس المتوفي فلان المتوفي هنا أي الذي سوف أجله ورزقه والأشهر هو المتوفى المتوفى لكن لو قال الشخص أن المقصود بقوله أو أنه يجوزا أن نقول المتوفي خلال بن هلال باعتبار أي الذي استوفى أجله وأخذ ماله في الحياة فيكون متوفيا أي أخذ ماله واستوفى ماله من حياته فهذا المعنى صحيح المتوفي هنا بن هلال ولا ينكر, لا ينكر لأنه أخذ ماله وطبض ماله واستوفى ماله الذي قد جعله الله سبحانه وتعالى له قد أخذه ولم يبقى له شيء في الدنيا فتوفى جميع ماله فهذا جائز المعنى المتوفي ويقال المتوفى المتوفى باعتبار أن الله توفاه وأماته هذا هو المعنى المشهور لكن لا ينكر المعنى الثاني المتوفي بعضهم ربما ينكر المتوفي ما ينكر إذا كان بهذا المعنى أي المستوفي لأجله ورزقه فعلى هذا للتوثي تؤينان أحدهما إني رافعك إلي وافيا لم ينالوا منك شيئا من قولهم توفيت كذا واستوفيته إذا أخذت إذا أخذته تاما والآخر إني متسلم من قولهم توفيت منه كذا تسلمته أي تسلمته ما هو الفرق بين إذا أخذته تاما وبين أي تسلمته توفيت منه كذا أي تسلمته ما هو الفرق بين التفسير بإذا والتفسير بأي وعند من ما هو الفرق بين التفسير بإذا والتفسير بأي نعم إذا قلت عليه أي ضممت الضمير أي تسلمته وإذا كان التفسير بإذا فتحت الضمير أي أو قلت إذا تسلمته توفيت منه كذا إذا تسلمته فتفتح إذا كان التفسير بإذا وإذا كان بأي تضمت أي تسلمته إذا تسلمته كما رأيت أحسنت وقال الربيع بن أنس المراد بالتوفي النوم الآن ما المقصود على المعنى الأول بالتوفي؟ القبر أحسن ذا والاستيفاء إني متوفي ورافع إلي هذا المعنى الثاني المراد بالتوفي النوم وهذا قول الأكثرين من أهل التفسير وقال الربيع ابن أنس المراد بالتوفي النوم وكل ذي عين نائم نعم هذه الكلية صحيحة من المخلوقات كل ذي عين نائم من المخلوقات هذه الكلية صحيح لا يستثنى أحد منها من المخلوقات فمن كان من ذوي الأعين فهو ينام ويحتاج للنوم وكل ذي عين نائم هذه الكلية لا يستثنى منها أحد وهذا يدل على ضعف البشر وأنهم يحتاجون إلى النوم وأن الله فلا تأخذه سنة ولا نوم لا مقدمات النوم ولا النوم نفسه يحتاج إليه سبحانه وليس من صفاته لأنه صفة نقص محض بالنسبة لله سبحانه وتعالى أما بالنسبة للعبد فالذي ينام أكمل من الذي لا ينام الذي ينام أكمل من الذي لا ينام الذي لا ينام يتعب قال رحمه الله وقال الربيع بن أنس المراد بالتوفي النوم وكل ذي عين نائم وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء معناه إني منيمك ورافعك إلي هذا هو معنى إني متوفيك ورافعك عند أكثر المفسرين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم عنه أن هذا قول أكثرين أن معنى قوله إن متوفيت أي منيمك يا عيسى أنامه الله ورفعه فرفعه إليه نائما عليه الصلاة والسلام ولم يربعه يقضانا بل رفعه نائما على هذا القول وهو قول أكثر أهل التفسير والنوم يطلق أو الموت يطلق ويراد به النوم كما تعلمون أو التوفي قصي يطلق ويراد به النوم ما يؤيد هذا القول من إطلاق التوفي المبصد به النوم وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء معناه إني منيمك ورافعك إليك كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بمعنى إيش هنا يتوفاكم؟ ينيمكم وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم وهكذا أيضا قول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى فالله يتوفى الأنفس عند النوم ويرسل ما شاء سبحانه وتعالى إرساله ويقبض ما شاء جل وعلا ويكتب عليه الموت ويقضي عليها بالموت سبحانه الحاصل أن النوم يطلق أو الموت يطلق ويراد به النوم والتوفي كذلك يطلق ويراد به الإنامة والذي يتوفاكم بالليل ينيمكم وايضا الحديث إلى قام من نوم قال الحمد لله الذي بعد بعدما أماتنا وإليه النشور وهكذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئنا في الجنة نوم قال لا النوم أخ الموت والجنة لا موت فيها انظر لنا هذا الحديث النوم أخ الموت والجنة لا نوم فيها لا موت فيها هذا قد جاء ما يعيده والجنة لا موت فيها خلود بلا موت سوف يلن نار أون جنة كنظر لنا هذا اللفظ أنه سئل عن النوم فقال النوم أخو الموت أو سئل أفي الجنة نوم يا رسول الله قال لا النوم أخو الموت والجنة لا, موت لا نوم فيها أو لا موت فيها والجنة لا موت فيها فالحاصن هذا القول الثاني صحيحة صحيح الجامعة طال النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة عن جابر صحيح الجامعة صحيح العلماء الألباني رحمه الله أه؟ من حديث معلم من أعلّه شيخ شخ مقبل طيب لو تأتي لنا بإعلان الشيخ إذا ذكر هذا في حديث معلّى طيب ها يا حديث معلق طيب هو عندنا حديث معلّى النسخة الجديدة موجودة نستفيد هذا مرمعنا في مضم الفوائد مرمعنا في الفوائد كلام على النوم في بداية الفوائد كلام طيب نحو هذا هذا المعنى الثاني للتوفي النوم بمعنى النوم ويؤيده هذه الآية التي بالأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل وهكذا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فالله أمات عيسى أي أنامه ورفعه بعد ذلك على هذا التفسير وقال بعضهم المراد بالتوفي الموت وهي حقيقة المراد بالتوفي الموت حقيقة على ظاهر الله وقال بعضهم المراد بالتوفي الموت روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والذي هو ثابت عن ابن عباس أنه يرى أن التوفي المقصود به أن هذا من باب التقديم والتأخير أنه لا أنامه ولا لا توفى حقيقة هذا هو الصاب أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاء ولا نوم من غير وفاء ولا نوم هذا ترجيح بن جليل الطبري رحمه الله وهكذا ثابت عن ابن عباس صحيح صحيحا واختارها القرطبي أن الله رفع عيسى من غير توفي حقيقة ولا نوم بل رفعه الله إليه ما عندنا دليل على أنه أنام وإنما نعم هذا الأدلة يطلق التوفي وراد به النوم نعم لكن ما عندنا دليل على أنه أنام دليل صحيح صليح يدل على المقصود الذي ذهب إليه أكثر المفسرين ما عندنا دليل عندنا دليل عام بل الله إليه وممكن أن يكون متوفيق أي أنه بمعنى ما ذكر الحسن وهذا الذي اختاره من عباس رحمه الله أنني قابض. سبب تقديم التأخير كما تقدم لا اختار ابن عباس أنني قابض إلي فالتوفي يطلق ويراد به القب واستفاء الشيء وهذا اختاره الإمام القرطبي وأشار إلى أن ابن أيضا اختاره وأنه الصحيح عن ابن عباس هذا القول هذا هو القول هو الصحيح عن ابن عباس وهو ما بين الحسن وابن جرير أن التوفي المقصود به في الآية أي القبض قال رؤيا عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه إني متوفيق رواية عن طلحة فيها كلام عن ابن عباس أن معناه إني متوفيق يدل عليه قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت فإذا التوفي على حقيقته عندهم قل يتوفاكم ملك الموت فعلى هذا له تأويلان أحدهما ما قاله أهب توفى الله عيسى ثلاث ساعات ثلاث ساعات من النهار ثم رفعه الله إليه وقال محمد بن إسحاق ابن إسحاق إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم حيا ورفعه والآخر ما قاله الضحاك وجماعة إن هذه إن في هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا معناه إن رافعك إليا ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء وهذا قول جيد أيضا وله نظائر في القرآن التقديم والتأخير ومنه قول تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى لكان نزاما وأجل مسمى فليس معطوفا على نزاما لأن نزام منصوب وإنما هذا باب التقديم والتأخير ولولا كلمة من ربك وأجل مسمى لكان نظاماً، لكن حصل تقديم وتأخير، فقدما كان نظاماً على قانونه أجل مسمى، وإلا سياق الآية ونون كلمة سبقت من ربك أجل مسمى عند الله، لكان نظاماً. هذا وارد في القرآن وفي مواضع كثيرة من القرآن وقد تقدم ذكر هذا، تقدم شرّم إلى هذا وذكر آيات كثيرة حملها العلماء على التقديم والتأخير. وهذه تان منهما هذه الآية إني متوافق ورافعك إليّ ومطهرك وأصل الآية عندهم إني إني رافعك إليّ ومطهرك من الذين تبرؤ متوافق بعد إنزال كليه ومتوفيق بعد إنزال كليه فلاية فيها تقديم وتأخير وهذا قد وردت به اللغة ومن ذلك أنا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام هذا الأصل عليك السلام ورحمة الله فإن العرب تقدم وتأخر تقدم في الكلام وتتأخر آلا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام عليك السلام ورحمة الله فحصل تقديم وتأخير في الكلام والتقديم والتأخير في الكلام وارد في لغة العرب فحملت الآية عن التقديم والتأخير وأصل سياق الكلام ما سمعته إني متوفيك إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك تكون التوفي بعد الإنزال أما الآن فهو حي الحياة المعلومة لا الحياة البرزخية وهو حي حياة الدنيا رفعه الله إليه ثم ينزل بعد ذلك كمسائة الأدلة تدل على هذا وهذا اختاره جماعة من العلماء تقديم والتأخير قال رحمه الله فعل هذا والآخر ما قاله الضحاك وجماعة إن في هذه الآية تقديما وتأخيرا معناه إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إن من السماء أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح وهذا يريد يرد به على الذين قالوا أنه توفى عيسى لم يتوفى أي يموت أبدا هذا موت صحيح القول بأنه أماته الله غير صحيح الموت الحقيقية وإنما أغرب الأقوال ما سمعت إما أن يحمل الكلام على التكديم والتأخير وهذا وارد في نغة العرب أو يحمل على القبر متوفيك يقابضك أو يحمل على ما ذكرنا لكم من المعنى الآخر أن المقصود بالتوفي هنا النوم فإنه يطلق التوفي ويقصد به النوم هذه ثلاث قوال جيدة أما أنه أماته الموت الحقيقي هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح أماته الموت الحقيقي عيسى لم يذوق موتة الدنيا وإنما سيذوقها بعد إنزاله عليه السلام عندك يا عبد الله عندك يا أخي عند الأخ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي وعيسى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى الأرض نعم أحسنت أنه لم يأتي بذين جديد وإنما يأتي مؤيدا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مقصود لا نبي بعدي يأتي برسالة يأتي برسالة جديدة تنسخ رسالتي فلا نبي بعده وأما عيسى فإنه ينزل ناصرا لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام ينزل من أتباع محمد يأخذ بهذا الدين وينصر هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الصنيف ويقتل الفنزير ويضع جزية هذه كلها من أحكامنا كلها من أحكامنا التي أشار إليها رسول الله أنها تكون آخر الزمان من أحكام هذه الشريعة أننا لا نأخذ الجزية وسيأتي وقت في آخر الساعة أو قريب الساعة قريب الساعة أنه ينزل عيسى وينسخ هذا الحكم ينسخ هذا الحكم وهذا من الأحكام التي أخبر بها رسول الله قبل موته أن هذا سيكون في هذه الملة ويأتي عيسى يؤيد هذا الحكم وينصر هذا الحكم وهو ما تقدم من أخذ الجزية فعيسى لم يأتي بدين جديد عند نزوله قرب الساعة وإنما يأتي ناصراً لهذا الدين مؤيداً لهذا الدين منافحاً عنه فعلى هذا لا نبي بعده الحديث على ما هو عليه لا نافي للجنس لا نبي بعدي أن يأتي بشريعة جديدة تنسخ هذه الشريعة قال رحمه الله أخبرنا أحمد أخبرنا عبد الواحد أحمد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عندك يا أخي هذا أبو هريرة يش يقرب من سعيد نعم صهره أبو هريرة صهر سعيد ابن المسيب أحسن ذا أبو هريرة صهر سعيد ابن المسيب زوجه ابنته هو سيد التابعين رحمه الله وله ترجمة طيبة السيرة قال عن سعيد بن المسيب عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يقسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبض ويفيض المال حتى لا يقبله أحد لا إله إلا الله فهذا في آخر أيام الدنيا قرب الساعة يفيض المال حتى لا يقبله أحد حاصل هذا يؤيد أنه ما مات عيسى عليه الصلاة والسلام لا زال حيا وينزل فينا في هذه الملة أو في هذه الأمة ينزل فيكم في هذه الأمة حكما عادلا ويقوم بهذه الأعمال العظيمة يغسر الصليب الذي كما ترون الحال الآن مرفوعا وظاهرا شاهرا وله صول جولة في كثير من الأزمات هذه الآن له صول جولة الصليب صار يتحكم في أهل الإسلام وهكذا الخنزير حتى من أهل الإسلام من قد من أكله عياله بالله ممن جاور الكافرين في تلك البلاد صاروا يأكلونه وعيسى ينزل به قتل هذا الحيوان الخبيث النتن ومع ذلك تجدهم يتلددون به الكافرون تجد الكافرين يتلددون به وهو من أطعمتهم الشهية عندهم ومن لحومهم المرقوب فيها وأهل الإسلام الذين يجاورون في بلاد النصارى يأكلونه كما أخبرنا أنهم يأكل الخنزير مع أنه حرام أن يؤكل بل يقتل فإن عيسى سيقتله في آخر أيام الدنيا حيوان خبيث ويقتل الخنزير لما يؤكل ما يؤكل ويضع الجزية أيضا من الأحكام التي يأتي بها أنه يضع الجزية والآن الجزية لا بس أن تؤخذ منهم قبل أنهم يسلموا من القتل ويبقوا على دينهم يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية وهم صاغرون ويبقى النصراني على دينه ولكن لا يظهر شيء من شعير الدين في بلاد المسلمين إذا كان موجودا بينهم ولا يتبجح يكون ذليلا حقيرا صغيرا عليه الذل والصغار من غير تبجح فيدفع الجزية ويسلم من القتل وهل الجزية خاصة بالنصارى أو بأهل الكتابين فقط وعندما هل الجزية خاصة بأهل الكتابين أم هي تشمل غيرهم أيضا ممم فضل. نعم تشمل غيرهم الصحيح أن تشمل غيرهم تشمل مجوس وتشمل غير المجوس أيضا كما تقدم معكم في أحكام القرآن تقدم معنا في أحكام القرآن أن الصحيح وهذا تذكيح نعتيمين رحمه الله وذكر الدليل الواضح الجلي على أنها تشمل غيرهم أيضا إذا أعطوا الجزية عن وهم صغيرون أنهم يسلمون من القتل ويدفع الجزية لأهل الإسلام قال رحمه الله ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام قال وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام في بعض النسخ ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ما عندك النسخ التي ويهلك الله. لكن عندنا هنا وتهلك في زمانه الملل ما تبقى من الله. تذهب. وتهلك ولن ما يقبل شيء ما يقبل شيئا من الملل ما يقبل الإسلام عيسى. عليه ما في جزية ولا يبقى أحد على يهودية ولا على نصرانية ما في الإسلام جميع الملد تهلك في زمان عيسى ولا يقبل شيء منها لا يقبل الإسلام من الناس وقبل عيسى تب هذه الملل بشط إذا صار في السطو لأهل الإسلام والقوة لأهل الإسلام فإن أرادوا هذا فلهم تبقى يبقى النصارى على عليه لكن بدفع الجزية وهم صغيرون حتي يعطوا جزية عن يدٍ وهم صاغرون بهذا القيل. قال وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الدجال فيمكث من الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ثم يتوّف فيصلي عليه المسلمون. صلوا على الدجال ولا من؟ وعندما الضمير يعود الأقرب مذكور يا أخي. قال فيمكث بالأرض في عاربعين سنة ثم يتوفى قال فيمكث يا في أهلك الدجال فيمكث بالأرض في عاربعين سنة ثم يتوفى فيصلي في عليه المسلمون من ودى الذي يصلي عليه المسلمون عيسى نعم بير إلى أقرب ذكور عيسى عليه الصلاة والسلام فيمكث في الأرض عاربعين سنة ثم يتوفى فيصلي في عليه المسلمون قال وقيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى في القرآن قال نعم وكهلا هذه الآية تدل على أنه ينزل لأنه لما مات لم يكن كهلا فينزل كهلا بعد ذلك ويكلم الناس كما كلمهم في المهد يكلمهم بعد ذلك بعد نزوله وهذه الكهولة بعد نزوله قال هل تجد نزول عيسى في القرآن قال نعم قال نعم وكهلا ولم يكتهل في الدنيا وإنما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء يكلمهم كهلا قد سمعت أنه يمكث الأرض أربعين هذا نكتفي به إن شاء الله عندما نسأله ما معنى متوفيق أقوان فيها الأول قابض أحسنت متوفيق أي قابض فمن قولك توفيت مالي من خلال أي قبضتهم سوفيا أحسنت منيمك أي منيمك واش الدليل على أن توفي معنى الإنامة؟ والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أحسنت عادل، نعم قيل متوفيك أي مميتك نعم لمات المعلومة أحسنت هذا من أضعف لقال إلى باب التقديم والتأخير والأصل إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفي بعد إن ذلك إلى الدنيا هذه أربع أقوال في قوله متوفي إلى هنا قال هل من معاني استقر يذكر هذا بعضه العلم ومنهم من ينكر هذا المعنى، منهم من ينكر الاستقراء مع الاستواء وإنما يثبتون على وارتفع وقصد لكن بعضهم أثبته وأما الجنوس فيحتاج لدليل قال بعض الطلبة إذا رأوا خطأ من أخي عرضوا عنه بل قد يهجر وتحصل منهم الغيبة هذا سبب أنهم لم ينصح وهذا بسبب أو كذا لا ما هذا الذي يرى خطأ من أخيه يبدل له النصح أولا يبدل له النصح فإن أبى فرى أنه يعالج بمثل هذا فقد هجر أن صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه هجر أزواجه هذا العلاج مع الأخ ما لم يحدث بدعة ما لم يحدث بدعة فإنه يهجر هجرا كليا ولا يبال به لكن إن كان حدث معصية فينصح تواصل معه في المصح حتى يستقيمنا فإن رأيت أنه يعالج بشيء من هذا فقد هجر رسول الله من تعلمون من الثلاث الأجل كعب وهلال ومرارة وهجرهم وهجرهم أيضا أصحابه المجتمع كله هجرهم كله المجتمع لا هجرهم ما يشعر يكلمهم هل يشد عليهم مهزانا لكن رجال أهل الدين صلاح ثبتوا وعلموا أنه لنفرج سيئتهم عند الله فرج الله عنهم وصار في هذا الذي حصل لهم خيرا عظيما لهم وصار ذكرا حسنا يذكرون به في كتاب الله سبحانه وتعالى صار ذكرا حسنا لهم لأنهم صدقوا وثبتوا على ما هم عليه من الإسلام وبعضهم ربما يهجر وينتكس إذا هجر إلى أحدة شيء المعاصي وهجره إخوانه ينتكس فلا ينظر في المصلحة والمفسدة في هجر مهجور ولسيه مع ضعف الدين في هذا الزمان مع ضعف الدين في هذا الزمان لا تعالجه بالهجر مباشرة تسبر عليه وانصحه وتواصل معه حتى يفرج الله فإن الناس عندهم شيء من الضعف حتى الذي هو على الاستقامة معق ال الخط وعلى هذا الطريق ربما إذا هجر يذهب وينتكس العياذ بالله ويتلقفه أولئك الأشرار ويقولها انظر كيف أصحابك هجروه صاروا ما يبانون بك وأنت معهم على نفس الطريق وما يعلم مدى أحدثه فيصبر عليه وإن رؤية العلاج بالهجر يهجر فهذا علاج شرعي لكن لا يبتدى به فإن الله مع النساء لم يبتدي بالهجر وإنما بدأ بالوعظ بدأ بالوعظ التذكير بالذكر الحسن ثم الهجر بعد ذلك ثم الضرب أما هذا ما لك عليه تضربه لكن هذا في الزوجة فلم يبدأ بالهجر وإنما بدأ بالوعظ آه. أي نعم ما يصلح هذا قال يتكتلون على بعض الإخواء ربما يهجرونه هذا يحذر هذا وهذا يحذر هذا من يعلمه أنه يسمع هذا فلا نتصرف آخر معه الذي أعلمه أن يكتل بعض إخوانه على بعض الناس فلنا إن شاء الله طريقة أخرى معه هذا يدل على أنه ما يبالي بنا ما يبالي بنا من نفسه يتخذ القرارات ومنسى الذي يتقدم ويتأخر كأنه ما فيه حد في المكان هذا فالذي نعلمه لا يبان بناء ولا يجعلنا اعتبارا فلنا نتصرف آخر معه غير هذا التصرف تعال قل فلان عنده كذا وكذا وهذه ثباتاتنا عليه وإن شاء الله أبشر بما يسره إذا تيت ببراهينك على أخيه بشير ما يصرف ننصحه إلا اللي يمستقم لنا اللي يتوكل عضوها. ما هو مفروض علينا أحد في المكان هذا الحمد لله ما عجب المكان هذا ويريد الله ما في رأسه يذهب بأرض الله واسعة الحمد لله أرض الله واسعة كان ما أعجب طريقتنا ما عجبه. ما نحن عليه يذهب والموعد الله أما أنت تتخذ قرارات هنا ويلا وهذا فنان شوف داك فعل كذا وداك فعل كذا وصارت شيء من التحزبات هذا مع هذا وهذا ضد هذا هذا ما يصلح ابدا ما اعراب الخراء في هذا الحديث علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه معطوف على كل معطوف على كل ويصل حتى القراءه معطوف على شيء يصلح ما فيه مانع فعلى النصب معطوف على كل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال هل شرح حاشد السجاعي من شرح القطر قطر الندى فيها سقط نعم في الأصل ربما يحصل شيء ما فيه عناية وخدمة بالأصل محمد محددين خدم الأصل ولكن الحاشد جميلة حاشد السجاعي فيها رائع طيب تعلق مكتاب شرح ما أبهم وزيادة أيضا كذلك على ما ذكر فمن حيث الفائدة أحسن من حاشد محمد محددين والصجاعي أعلى من محمد محمد وحاشيته أجمل من حاشيته لكن محمد محمد الدين اعتنب